إذ نادى ربه لداء خفيا قال رب إني وهنى العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعاءك رب شكيا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَحَمَلِي مِن لَّدُنكَ وَدِيًّا يَغْرِقُنِي وَيَرِثُ مِن آلِ يَعْقُوبَ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغْلَى مِنْ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجَعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيَّا قَالَ رَبِّ 119. وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا 110. قال كذلك قال ربك هو علي وقد من قبل ولم 119. قال رب جعل لي آية 110. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا 124. ورج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وعنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا وضرا بوالديه ولم يكن جبارا ناصيا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 فعملت فتبذت به مكان نقصيا فاجا اهل مخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فَنَاذَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا وَهُوَ الذِي إِلَيْكِ بِذِنَّتِ النَّقْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ طَبَدَنِي فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِنَّ مَا تَرَيْنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَعَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَدِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فأتت به قومها تعملوه قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أختنا ما كان أبوك مرأ سوء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 وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ عَيَّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجَعَلْنِي جَبَّارًا شَكِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ أُولِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ عَيَّا ذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُ مَا كَانَ لِلَّهِ أَيْسَى تخذ منه ولد سبعان إذا قضى أمرا فإنما يقول لغكم فيكون وإن الله ربي وربكم فأعبدوه.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 لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذذهم يوم العسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون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 سَكَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَٰنِ فَتَكُونُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا قَالَ أَرَاغِبٌ أَن تَعَنَّى إِلَٰهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ واهدرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي وأأتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شخيا فلما أتزلهم وما يعبدون من وَأَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَأَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَعْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا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 وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَاكُن الْكِتَابِ اسْمَعِ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا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 ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن عملنا مع نوح ومن إبراهيم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هداينا إذا تتل عليهم آيات الرحمن خروص. 124. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا 125. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا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 لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَغْوُ مُرْقَصٍ فِيهَا وَقُرَتًا وَعَشِيًّا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكِ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكِ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا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 سَنُؤَنَّاهُ مَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُعْضِرَنَّهُمْ عَوْدًا جَهَنَّمَ مَدْثِيَّةً ثُمَّ لَنَا عن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنعن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذو الظالمين فيها جثيا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 ما قاموا وأحسن نديا، وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أحسن أثاثا قُلْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدَّا حَتَّى إِذَا رَأَوْ مَا يُوْعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا ساعة فسيعلمون من هو شو مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند رب بِكَثَوابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَتَطَاعُ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ 119. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا.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 أَزْهُمْ أَزْعَأْ فَلَا تَأْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعْدُ لَهُمْ عَدَّ يَوْمَ نَعْشُرُ الْمُتَّقِينَ إلَى الرَّحْمَنِ وفدا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 وَكُلُّهُمْ آتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ رَدًا فَإِنَّمَا يَسْتَحْيَىٰ سَأُنَاقُب لِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّخِينَ وَتُذِرَ بِهِ قَوْمَ الْلُّبَدَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُعِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَعْدَلِ أَوْ تَسْقِي؟ مولا هم ركزا